Al-Fatihah ذكر الله، ألا بذكر الله تطمعن القلوب؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوباء لهم وحسن مأابك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. تلاوات عطرة. من المصحف المرتل بصوت القارئ أحمد السعيد مندور فلو ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم ناكسوا رؤوسهم محمد بن عبد العزيز ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين أليس في جهنم مثوى للمتكبرين الشيخ ناصر القطامي فرتقب يوم تأتي السماء أبد خال مبين يغش الناس هذا عذاب أليم رب نكشف أن العذاب إن مؤمن أن له مذكرة وقد جاءهم رسول مبين القارئ عمر مهدي قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعد ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام وما أنا بظلام للعبيد القارئ محمد سالم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ أصحاب الجنة هم الفائزون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون ذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمان إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لا كنت خالدين فيها ما دامت السماء وال earth ما شاء ربك عطا الغير مجدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا <تصفيق> هدى ورحمة للمحسنين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وهو بالآخرة، وهو بالآخرة هم يُقِنون، أولئك على. ومن الناس من يشتري له الحديث يضل على سبيل الله ليضل على سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذابٌ مديد لا تُتلى علي آياتنا وللا مستكبر ولا مستكبرا كان لم يسمعها لان في اذنه و فرا فبشره بعذاب اليم ان الذين امنوا من الصالحات لهم جنات، لهم جنات نعيم. قاولين فيها، ووعد الله حقه وهو العزيز الحكيم. فلقد السماوات برغيم عمد لا ترونها. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا 111. فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الرالمون في ضلال مبين 112. ولقد آتينا نقمانا حكمة أن اشكر لله وَمَن يَشْكُر فَإِنَّمَا يَشْكُر لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ بَلِيٌّ حَمِيدٌ وَإِلَّا قَالَنَ قُمَانٌ لِبَنِيهِ وَهُوَ يَعْرُوُ يَابُلِيَ لَا تُشْرِك فِي اللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَا بُلْمُنَعَى وَصَيَّنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى بما ليس لتبه علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم, فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقل حبة من خردل فتكون في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يبت به الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأمر بالمعروف وانعني المنكر واصدر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض برحا إن الله لا يحب كل مغتال فقور وقصد في المشيك واغضد من صوتك إن أنكر الأصواك لصوت الحميد. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبب عليكم نعمه ظاهرة وباطلة ومن الناس من يجارل في الله بغير علم ولا هدى ولا, هدى ولا كتاب هنين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 اسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ كَمَا اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْعُثْمَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عليم الصدور نمتعهم قليلا ثم نطرهم إلى غاب الغليظ ولئلا سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن لا يقولنا الله قل الحمد لله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أنما في الأرض من شجرة أطنام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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّالٍ وَشَكُورٍ وَإِذَا وَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالْظُلَلِ دعوا, دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرْنِ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدَةً وما يجحد بآياتها إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم واخشوا يوما, واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جازل عن شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة فلا تغرنكم الحياة فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسها بأي أرض تموت وما تدري نفسها بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنبر قوما لتنذر قوما ما أتاهم من نبيل من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج بي في يوم كان مقداره ألف سنة في يوم كان مقداره فسنتين مما تعظون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من رطين ثم جعل نسله من سلالة مَاءٍ مَدِّين ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَالْأَفْلاكَ قَلِيلاً مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يبكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يبكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون لا كسور روسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعم الصالحا إنا موقنون رؤوسهم عياد ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إن موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها. ولكن حف القول مني لأملا أن نجنا نم لأملا أن من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم لا لا إن نسيناكم وَذُوقُوا عذابَ الخلدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُمِنُ بِآياتِنَا الَّذينَ إِلَى ذُكِّرُوا بِهَا الَّذينَ إِلَى ذُكِّرُوا بِهَا خَرُوسٌ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستغفرون الله أكبر تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومن ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء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 لما أرادوا أن يخرجوا منا أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون أضيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم من ما دكر بأيات ربهم ثم أعرض عنها إن من المجرمين ملتقيون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مذية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوكلون إن ربّك هو يفصل بينهم يوم القيامة إن ربّك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا في يختلفون أَوَلَمْ يَهْدِلْهُمْ كَمْ أَغْلَقْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاجِدِهِمْ إن في ذلك لآيات أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوُوا أَنَّ نَسُوقُ الْمَاءِ إلَى الْأَرْضِ الْجُرُزْ فَنُخْرِجُ بِهِ ذَوَاعَ تَكُلُ مِنْهُ أَنَّعَمُهُمْ وَأَفْصُهُمْ أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا يرفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون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 114. ونزور النهار على الليل 115. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى 116. ألا هو العزيز الغفار 117. خلقكم من نفس واحدة لكم نجعل منها زوجها 118. وأنزل لكم من الأمعام ثمانية أزواجا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 ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيلك قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن أم هو قوانط آلاء اللي يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أمن أم هو قانت نالا الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظل من النار ومن تحتهم ظل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقوا والذين جتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ما فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج بزرع مختلف ألوانه ثم يهيد فتره مصفر ثم يهيد فتره مصفر ثم جعله خطاما إن في ذلك ذكر لآل الالباب أفمن شرحا صدره للإسلام فهو على من ربه أفمن شرحا صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تدين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ فَذُقْ عِقَابَ اللَّهِ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلْعَذَابَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ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 118. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 119. إنك ميت وإنهم ميتون 110. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 111. فمن أظل من من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. أليس في جهنم مثلا للكافرين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 ويخوفونك بالذين من دونه وَمَن يُضِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادَى وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِينَ تَقَوَّمُونَ وَلَئِن سَألْتَهُمْ مَن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَقُلُوا نَالَ اللَّهُ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 من يتي عذاب يخزي ويحل علي عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكل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 قُلِ اللَّهُمَّ نَفَاثَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وبدل لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدل لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فإذا مس الساء انسان ضر دعانا ثم إذا خول الله نعمه ثم اذا خولناه نعمة منا قال إنما اعطيكه على علم لَهِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ الثَّرَى لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ غَلَبُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَنُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين يسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا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 أنت قولة نفسية حسرة على ما فرط في جنب الله. أنت قولة نفسية حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله أهدني ل من المتقين. 117. أو تقول حين تر العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين 118. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين 119. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين اليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمغفرته لا يمسهم سوء ولهم يحزنون الله خالق كل شيء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 وقد أحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشرفت لا أحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطغيات بيمينه 117. سبحانه وتعالى عما يشركون 118. ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله 119. ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 110. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء منها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 حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسول منكم؟ وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسول منكم يترن عليهم آيات ربكم وينظمونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلا ولاة حقت كلمة عذاب على الكافرين.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 حتى إذا جاؤوا وفتحوا أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبَّة فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض ونتبوء من الجنة حيث نشاء.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 بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم رب نكشف أن العذاب إنا مؤمنون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 يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم في عون وجاهم وجاهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلو على الله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 فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوى إنهم جند مخرقون كم تركوا من جنات وعيوم وزروع ومقام كريم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 وما بينهما لعدين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن ولكن أكثرهم لا يعلمون إلَّا يوم الفصل إقاطتهم أجمعين يوم لا يقمن مولاً عما مولاً شيئاً ولا هم ينصرون 111. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم 112. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم 113. كالمهل يغلي في البطوم 114. كغلي الحميل المهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم وَقَالَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنتَ تَنْتَظِرُ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ فِي جَنَّاتٍ وَعَن فسون من صد ص متقابلين كذلك وزوجناهم بحور العين يدعون فيها بكل فاكه يدعون فيها بكل فاكه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 فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مَرْتَقِبُونَ بسم الله الرحمن الرحيم قَافَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدَ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم يغروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لنا من فو؟ والأرض مددناها وألقينا فيها عواصي وأنبتنا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصيعته وذكره تبصيعته وذكره لكل عبد منيبا ونزلنا من السماء ما مبارك. فأنبتنا, فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد عزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج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 ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ولحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد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 وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة لقد كنت في غفله من هذا فكشفنا فكشفنا عنك خطؤك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع من الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه الذي جعل مع الله الهًا آخر فألقيام في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي قال لا تخت وصميم لدي وقد قدمت اليكم بالوعد ما, ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام ما يبدل القول لدي وما انا بظلام وما انا بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلم وما انا بظلام للعبيد يوم نقول لك يوم نقول لجحنم هل امتلئ يوم نقول لجحنم ما يوم نقول لجهنم هل امتلأت يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد يوم نقول يوم نقول لجهنم ما هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيدة وأزلفت الجنة للمتقين ينو بعيد هذا ما توعدون هذا ما تعدون لكل اهاب حفي من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجل بقلب منيب أدخلوها بسلام ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أشد منه بطشهم فنقبوا فنقبوا في البلادها المحيص إن في ذلك ذكرى إن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب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 وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع واستمع يوم ينادي المنادم من مكان قريب واستمع يوم ينادي المنادم من مكان قريب واستمع يوم ينادي المنادم من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة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 يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حش علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعين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 ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم سار من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن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 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون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 وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِقُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روح رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لهم أخرجتم لَإِنْ أُخْرِجِتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِمُونَ لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِنْ قُتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ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 كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا تذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ وَرَمَا مَعَكَ فَرَ قَالَ إني بريءٌ منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في نار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وهاتوا الله ان الله خبير بما تعملون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 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائثون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خافعا متصدعا من خشية الله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 القدوس والسلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون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 ولا أقسم بالنفس اللوامه أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمْعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ إِذٍ أَيْنَ الْمَفَضَّرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ إِذٍ أَيْنَ الْمَفَضَّرُ كَالْلَّالَ وَزَضْرُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذٍ الْمُسْتَقَضِّرُ يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ إِذٍ بِمَا قَدَمَ وَأَخَضْرُ بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره لا تحذك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه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 تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق وظن غَافِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ أَرَاق وَظَنَنَ أَنَّهُ الْفِرَاق وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاق إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِنَ الْمَصَاقُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ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 والتفت الساق من ساق الى ربك يوم اذن المساء الى ربك يوم اذن المساء الى ربك يوم اذن المساق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهل يتنطأ اولى لك فاولا ثم اولى لك فاولا ايحسب الانسان ان يترك سدى ايحسب الانسان أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من ملي يمنا ثم كان علاقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى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 إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأضلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عيني يشرب بين عباد الله يفجرونها تفجيع يفجرونها تفجيع يوفون بالنذر ويخافون يوما ويخافون يوما كان شغ مستطيع ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما لنطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحغيرا متكئين فيها على الأوراقي لا يرون فيها شمسا لا يرون فيها شمسا ولا زمها عرا ودانية عليهم ظلالها وذلل قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدعوها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها جبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا من ثراء وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سدس خضروا واستبرقوا وحلوا أساوع في الضم وسقاه ربهم وسقاه ربهم شراب طهوا إن هذا كان لكم جزاؤه وكان صعكم مشكورا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 وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كؤرَتْ وإذا النجوم كدرَتْ وإذا الجبال سيرَتْ وإذا العشا رطِيلَتْ وإذا الوحوش حشرَتْ وإذا البحار سجِرَتْ وإذا النفوس زوجَتْ وإذا الموَدَة سئَلَتْ بأي ذمٍ Wahai alah Cuhuf nushirat, wahai alah Semaah kushirat, wahai alah Jahim suhirat, wahai alah Jannah azlifat, alimat nafsu maahdzarat, falaqusum bilkhuns aljawarilkhuns, walaili ila وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنٍّ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هو إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وفي النهاية نسأل الله العظيم أن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة ويتقبل منا ومنكم صالح عمالنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب ما أحكمك وما أعذلك وما أرأفك وما أجودك وما أوتع حلمك وما أزيد شكرك وما وما أشد عقابك وما أجزل نعماءك رب ما أحلمك على العصام رب ما أحلمك على المذنبين رب ما بسم الله الكريم وعبدا يا حنان يا منان لا اله الا انت سبح اسالكَ يا من لا يملّه الدعاء ولا يقلقه النداء ولا يخيب فيه الرجاء ولا تنفد خزائنه من العطاء يا من لا يشغله شأن عن شأن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 يا حبيب القلوب يا غفار الذنوب يا ستير العيوب يا حبيب